بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبت غيظه رضات ازواجك والله غفور رحيم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 فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّ تَوْبَى إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَرَهُرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ والملائكة بعد ذلك وهير، عسى ربّه إن طلقكن أي يبدله أزواجا خيرا من كنّ مسلمات مؤمنات قانات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والحجاوة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون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 وَاضْرِبْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَثَلًا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ الَّتِي